لا تمر روكاني وكاني دارياي فرنسي ناوي كتب صدنا وداري جيهان نسيني دكتور مايكل هارت والجراني أسعد قرداغي تشابي دوام هزارو كاري نوت كالي رفيق